حول علامات الفعل وقبل أن نبدأ أحب أن أحيكم لتحيتي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصنف رحمه الله تعالى يقول والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الفعل دليل الاسم ولا دليل الفعل والحرف ما لا يسمح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل طبعا عندما أنهى الكلام على علامات الاسم وهي كثيرة وذكرنا بعض علامات أغفلها المصنف رحمه الله تعالى طفق الآن وشرع يذكر علامات الفعل ولكنه لن يذكر ايضا كل علامات الفعل فيذكر بعض علامات الفعل وبعض ما يتميز الفعل عن قسمين عن الاسم والحرف وذلك بدخول علامات أشار إليها بقوله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه والفعل اولا قال والفعل وكثير من الشراح يقولون والفعل بكسر الفاء لماذا معظم من شرح متن ابن اجر يقولون والفعل بكسر الف لماذا ليبينوا للطالب ان الفعل بالكسر هو اسم للكلمه المخصصه وما هي الكلمه المخصصه التي عنا الكلمه المقابله للفعل والحرف للفعل والحرف ولذلك يقولون والفعل بكسر ماذا؟ بكسر الفاء وايضا ليحترز من الفعل بفتح الفاء بفتح الفاء لان الفعل هو مصدر الفعل مصدر مصدر طبعا الفعل المتعدي مكسور العين يعني كما تقول فاهمه الفهم وضرب الضرب ولا يمكن أن تقول الضرب ولا الفهم ولذلك ابن مالك ماذا قال في أبنية المصادر قال ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في أبنية المصادر قال فعل قياس مصدر المعدد فعل هكذا فعل فلذلك لهذا السبب يقول الشراح فالفعل بكسر الفاء فالفعل بماذا بكسر الفاء فاذا قلنا او وجدنا في شرح او شراح متن ابن آجر وجدنا والفعل بكسر الفاء ماذا يقصدون به يقصدون الفعل الكلمه المخصوصه او اسم للكلمه المخصوصه وياجي الفعل المقابل لماذا للفعل والحرف عفوا للاسم والحرف الفعل المقابل للاسم والحرف وايضا ليحترز من ماذا من الفعل اللي هو المصدر المصدر فاذا افهموا هذا جيد فالفعل بكسر الفاء احتراز من ماذا احترازا من الفعل بفتح الفعل لان الفعل شنو هو حدث والافعال اللغويه هي مطلق الحدث فمثلا القيام حدث الكتابه حدث الضرب حدث الاكل حدث الشرب حدث اذن هكذا هذه افعال يقال لها فعل يقال لها فعل من جهه اللغه من ناحية اللغويه يقال هذا فعل ولكن ماذا نقول فيه فعل اسم للكلمه المقابله لل... للاسم والحرف ام شيء اخر لا شيء اخر ايش هو مطلق الحدث مطلق الحدث لأن المصنف رحمه الله لا يتكلم على مطلق الحدث مطلق الحدث من أكل وشرب وقراءة وكتابة وقيام هذه أفعال كثيرة هل يمكن أن تنحصر في ثلاثة؟ يمكن أن تنحصر في الماضي والحال والاستقبال؟ أم لا يمكن؟ لا يمكن فهي غير, غير محصورة في ألف بل في ثلاثة ولكن المصنف لم يعني هذا ولم يقصد هذا وإنما يتكلم على الفعل المقابل لماذا؟ للاسم والحرف وهنا بالذات يتكلم على بعض علامات الفعل علامات الفعل ولذلك قال والفعل والفعل ويزيد الشرح ويقولون بكسر الفاء بكسر الفاء قلنا لماذا قالوا بكسر الفاء احترازا من المصدر لانه هو بفتح الفاء وهي غير منحصرة والمصنف لا يتكلم المصدر معنى من المعاني إنما هو يتكلم على علامات ولا يتكلم على المعاني والمعاني لآل اللغة وليس لآل ماذا النحو ثم أيضا يقصد به ماذا الكلمة المخصوصة التي تقابل مالا باسم والحرف تقابل الاسم والحرف قال المصنف رحمه الله والفعل ألف الفعل لماذا طبعا أنتم تتذكرون ما سبق لكم في ماذا في علامات الاسم ذكرنا آخر العلامات أو آخر خاصيه دخول ال أو دخول ألف لله على قوله فذكرنا أن الأل عندها عشرون معنى أو نوع ثم ذكرنا منها الجنسية والعهديه سواء كانت ذكرية أو ذهنية أو إذن على كل فعندما قال المصنف والفعل ألف الفعل في كلام المصنف لماذا؟ والعهد إما أن يكون حضوري حضوريا وإما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون ماذا؟ علميا ذكريا فماذا نقول هنا؟ والفعل يعرف ان هنا لماذا؟ هل هنا لماذا؟ ما قلناه في الاسم سابقا هو نفسه يقال في الفعل أحسنت للعهديه لكن عهد ماذا؟ العهد الذيني ولا الذكري ولا العلمي ولا ها الحضوري ايش هو الجواب للعهد الذكري وطبعا العهد الذكري لابد أن يكون هناك معهود سبق اي معهود سبق في قول المصنف اي معهود سبق سبق او اين سبق عند قوله واقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف وفعل ولذلك سبقا قلنا بأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها فالنكرة هنا اسم وفعل وحرف ثم قال فالاسم ثم قال والفعل ثم قال والحرف فالنكرة اسم وفعل وحرف النكرة أسماء نكرات لكن ما قلنا فالاسم والفعل والحفو ايش هي نكرات ومعرفات معارف. معارف طيب كما قلنا سابقا في القاعده الأغلبية المعروفة أن النكر إذا أعيدت معرفة فهي عينها وذاتها والنكر إذا أعيدت نكر فهي غيرها وأيضا النكر إذا المعرفة إذا أعيدت معرفة هذه أقسام التي سبقت لكم عند قول المصنف فالاسم يعرف بالخفو فإذن ماذا نقول هنا؟ والفعل نقول أهل للعهد الذكري وإذا قيل لك وأي معهود سبق تقول أو أين سبق؟ أي معهود سبق؟ وأين سبق؟ تقول المعهود السابق في التقسيم عند قول المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف ولذلك هنا قلنا والفعل ولما نقول المتقدم في التقسيم لماذا لم نقل المتقدم في التقسيم كما قلنا في الاسم السابق الاسم ماذا قلنا؟ فلسمو المتقدم في التقسيم يعني التقسيم كلام مصنف وأقسامه ثلاثة أسمو في عن واحد لماذا لم نقل هنا المتقدم في التقسيم الجواب اكتفاء بما سبق اكتفاء بما تقدم أن تقدم في كلام المصنف فالاسم أو عندما تكلمنا عن علامات الاسم والأصل في النحو أن يكون لماذا الاختصار أن يكون الاختصار إذا كانت القاعدة مفهومة فينبغي أن تختصر أما إذا كانت غير مفهومة فلا بد أن تبين ولذلك لم نقل المتقدم في التقسيم طيب أولاً ينبغي أن نعلم سابقاً ذكرنا أن علامات الإسم لم يذكرها المصنف كلها، ولذلك استدركنا ما أغفله المصنف. والآن هل ذكر كل علامات الفعل؟ أم أغفل بعضها؟ الجواب ذكر بعض, بعض علامات الفعل المشعورة، ولذلك غالباً المتقدمون يذكرون ماذا؟ يذكرون المستعمل والمشعور يكتفون بماذا؟ بذكر المستعمل والمشعور هذا يقدم عندهم دائما فعلى كل إذن الآن هل ذكر كل العلامات؟ الجواب لا الجواب لا. إذن كم علامة من علامات الفعل التي ذكر المصنف؟ أربعة سنة ذكر المصنف للفعل علامات أربعة فقط ما هي هذه العلامات التي ذكرها المصنف؟ ذكر المصنف علامات أربعة وهي قد والسين وسوف وتأتني الساكن وتأتني الساكن أولا لعل من العبث أن نتكلم على هذه العلامات كلها وإنما إلا إذا مررنا على هذه العلامات مرور الحج على واد محسن اما اذا شئنا ان نبينها ولو من باب اشرف اشار فأشار فلا بد ان نتكلم على علامه قد لانها تستعمل كثيرا في في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتورد في كلام العرب نظما ونثرا فيقع الايهام والاشكال هل هي للتحقيق أم للتقليل أم للتكثير أم للتوقع أم للتوقع أم للتقريب أم للتقريب إذن لا بد أن نعرف وهل هي حرفية أم إسمية كذلك السين ماذا يراد بالسين لأن السين أنواع السين أنواع وليس بالضروري أن يذكر المصنف كل الأنواع فلذلك المات والناظم يغفل أشياء لا عن جهلين ولكن طيّا واختصارا يعطيك الماذا؟ يعطيك الفقرة ويقولون والباقي يبينه الأستاذ والباقي يبينه الأستاذ فيفهموا هذا جيدا فلذلك <تصفيق> الآن نذكر ماذا؟ أذكر نبدأ بما بدأ به المصنف ماذا بماذا بدأ؟ قال والفعل يعرف بقد والفعل يعرف بقد ركز معي رأسنا إلى كم تنقسم قد إلى كم تنقسم قد الجواب تنقسم قد إلى قسمين تنقسم قد إلى قسمين اسم وحرف أو قل حرفية واسمية وإسمية حرفيه واسميه طبعا قد يسال سائل منكم ويقول ما هي قد التي تكلم عليها المصنف ما هي لان المصنف اطلق اطلق ولم يقيد والاطلاق لماذا قد يكون مقصودا الله اعلم ليبين لك على أنه على بينة ولا على علم أن هناك أنواع أخرى ولكن المقصود, المقصود المصنف لماذا؟ قد الحرفية مقصود المصنف قد الحرفية حتى وإن كان قد أطلق في التعبير حتى وإن كان قد أطلق في التعبير لأن إطلاقه لا ينصرف إلا لماذا؟ الا للحرفيه إلا للحرفية طيب واذا كان لا ينصرف الا للحرفيه فلماذا اذا الكلام على قد الاسميه الجواب للايضاح الجواب الكلام على قد الاسميه للايضاح وللتمييز وللتبيين وللتوضيح ليعرف الطالب متى تكون قد هذه حرفيه ومتى تكون قد هذه إيش اسميه طيب لماذا سميناها قد الاسميه لماذا سميناها قد الإسمية؟ بما اننا قلنا تنقسم الى قسمين حرفيه واسميه فلماذا يا ترى سميناها قد الاسميه لكونها مختصه بالاسماء لكونها ولذلك قيل لها قد الإسمية قد الاسميه وعلى انها غير مقصوده ولا دخل لها معنا لا تقول لا دخل لها كما يقول ضلالة غلط قل لا دخل بفتح الخار لا دخل لها معنا مفهوم؟ طيب إذن ماذا نقول؟ قلنا سميناها إسمية لكونها مختصة بالدخول على أو مختصة بالأسماء مختصة بالأسماء من يذكر منكم مثال قد الإسمية قد الإسمية اما قد الحرفيه شيء اخر سياتي الكلام عليها اعطيني مثال لقد الاسميه قد زيد قد زيد درهم قد زيد هذه اخرى قد زيد درهم نتكلم على قبل اسمية. قد الاسميه قد زيد درهم فهذه ايش هي هذه قبل اسمي وكيف تعلم بانها اسميه دخلت على الاسم زي. كونها مختصة بالدخول على الاسم هذه الوعية الاعراب نعم حسن طيب اعلم نقول مثلا قد, قد زيدين درهم قد ما... ماذا تقول في الاعراب لا نحن نقول قد الاسميه تقول لي قد حفظ حقيقة نحن نتكلم الآن على قد الاسميه فقد هنا اسميه قد تقول مبتلى. ماذا إسمية ممتد كيف كيفه مرفوع لكن هنا ماذا نقول فيها مرفوع مبني على السكون, مبنيه على السكون. لماذا قلنا مبني على السكون؟ لأن الأصل في بنيه هو اسم كيف لأن الأصل؟ إنه شبيه بالح أشبه الحرف في ماذا؟ في الوضع في الوضع على هذا في كونه من الحرف في كونه موضوع على حرف أشبه الحرف في الوضع اشبه الحرف في الوضع وماذا قال ابن مالك ابن مالك عندما تكلم عن الاسماء قسم قسمها الى قسمين بينما ان الاسم ينقسم الى ثلاثه اقسام لكن ابن مالك ذكر قسمين وسيت التقسيم الثلاثي ذكر قال والاسم منه معرب ومبني الاسم معرب معروف لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي من قولك جئتنا في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن الفعل بلا تاثر وكافتقار البيت هذه الابيات تحتاج الى شرح ولكن وقت اخر ان شاء الله فاذا انقض هنا ممتده مبني على السكون ومحله طبعا معروف الرفع والعامل فيه الرفع الابتداء وللابتداء ما هو ضابط الابتداء الابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثاني هذا هو ضابط الابتداء طيب إذا قيل لك قدر لنا الابتداء طيب محمد سعيد قدر لنا الابتداء قدر لأنه آمن قدره أظهره لنا أظهر لنا الابتداء نعم الجواب الابتداء لا يظهر ولا يقدر تذكر هذا الجواب الابتداء لا يظهر ولا يقدر طيب الابتداء عامل معنوي ولا عامل لفظ معنوي عامل معنوي كم عندنا أه عندنا في الفيئة المضارعة تشريد ماذا آخر حسن يعني عندنا الابتداء في الأسماء والتجرد للناسب والجوازب في الفعل المضارع في الفعل المضارع. طيب قد ماذا قال ابن مالك في هذا على أن الابتداء هو الذي عمل الرفع في المبتدا؟ قال ورفع مبتدا بالابتداء. فإذن قد رفع الضمير يعود على العرب أو النحات ورفع النحات. المبتدا بالابتداء قد زيد قد مضاف زيد مضاف إليه المضاف اليه كيف يكون منصوب ولا مرفوع لو حاله واحده دائما الجر اما المضاف فعلى حسب العامل ان كان العامل الذي يطلبه عامل الرفع فهو مرفوع وإن كان العامل عامل نصب فهو منصور وإن كان العامل عامل جر فهو مجرور أما المضاف لي فله حالة واحدة فالأول يسمى المضاف والثاني يسمى إيش؟ المضاف لي الثاني ماذا يسمى؟ المضاف لي ولذلك قال الممالك نونا انت للإعراب أو تنوينا مما تضف أحدثك طوريسين والثاني يجرر ما المراد الثاني المضاف لي يعني عنده حالة واحد كيف يكون? يكون مجرورا دائما وابدا. قاد زي دير درهم ايه ايش هو? أخبر. خبر. لانها لا بد لماذا? الى هنا تمت الفائدة. لان الخبر ينبغي ان يكون جزءا يتمم الفائدة. على خلاف بين النحان هل الخبر هو الذي يتمم الفائدة? أم هو ما معاً؟ تعاون على تتميم الفائدة ابن مالك رجح أن الذي يتمم الفائدة هو الخبر ولذلك قال والخبر الجزء المتم الفائدة وحتى إن قال البعض يفهم من كلامه والخبر الجزء المتم الفائدة أنه يرى أن... أنه ما معاً وإنما الذي يتميم الفائدة الجزء الثاني أما بداية الفائدة فهي من المبتدم فماذا رأتهم؟ طيب من عمل الرف في الخبر؟ محمد سالحي من عمل رف في الخبر؟ هذا قول ركز هناك من قال بأن الابتداء عامل فيهما ما معاً هذا قول أول هناك من قال الذي عامله الرفع في الخبر الابتداء والمبتداء هما مع تعاونا على رفع الخبر والقول الراجح الذي رجحه مالك أن الذي عامله الرف في الخبر من هو المبتداء اذا كم قولوا? ثلاث. ماذا قال الممالك? كذاك رفع خبر بالمبتدا ان قيل لك استشهد. اذكر الشاهد. لا تقول ورفع مبتدا بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا هذا دليل على انك لم تفهم. اذكر محل الشاهد فقط. انا طالبتك بماذا? بان تذكر ما قال ابن مالك ماذا في كون الخبر عامل فيه المبتدا الرفع ماذا تقول? كذاك رفع خضر بالمبتدا كذاك رفع خضر بالمبتدا هذا إعراب واضح قد زيد قد زيد درهم قد زيد درهم مفهوم هذا عثمان اذا ما في إشك قد زيد درهم هل يصح أن نقول لاحظ معي يا محمد سعيد هل يصح أن نقول قد بدل قد قادوا زيد درهم هل يمكن الجواب نعم قادوا بضمه واحده لا تقول قادوا قادوا زيد درهم هل يصح ام لا يصح الجواب نعم يصف ذلك كيف تقول قادوا زيدا درهم طيب اعرف هذه الآن قادوا زيد درهم الاعراب واضح هو نفسه الا اننا هنا نقول قادوا بالضمه فقط مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في آخره مرفوع بالضمه الظاهره في آخره قادوا مضاف زيد المضاف اليه درهم خبر واضح فماذا قادوا زيد درهم لاحظ في اشكال قادوا زيد قادوا زيد او قد زيد درهم طيب هل هناك إعراب آخر يخالف هذا الإعراب الذي ذكرنا الجواب نعم كيف يمكن أن نقول قادوا اسم فعل بمعنى يكفي قادوا زيد درهم درهم يعني يكفي يكفي زيدا أنا ذاك نقول محمد سعيد هل نقول قادوا زيد درهم ولا نقول قادوا زيدا درهم يمكن هذا؟ قادو زيدا، درهم صفر، قادو زيدا درهم. الجواب نعم. ركز عثمان إذا نقول قادو هو ما قلنا سابقا اسم فعل بمعنى يكفي. اسم فعل بمعنى يكفي. وزيدا ما موقعه في الأرض. مفعول به مفعوله مفعول من مفعول اسم الفعل مفعول لاسم فعل واين فاعله اين فاعله قادوا زيدا درهم أين فاعله مثلا درهم هذا فاعله كانك قلت يكفي درهم زيدا يكفي درهم يكفي قاد دينارا زيد قاد دينارا زيد يعني زيد ايش هو في الاعراب قادو ايش معنى قادو ايش معنى قادو يكفي فعل. واسم فعلي طيب واين فعله زيدا واين فاعله درهما قاد زيدا درهم طيب هذا ذكرنا هذا كما يقول العلماء تبرع أذب تبرع يعني يتكلمون على شيء ويتبرعه والنوحات يطلقون عليه التبرع اللغة يطلقون عليه التبرع وأما أهل الحديث فيطلقون عليه الجواب الحكيم الجواب الحكيم يعني, يعني أن تزيده حكما أن تسأل عن شيء ويزيدك حكما لم تسأل عنه كما ذكرت لكم سابقا يعني كقصتي ها الحديث لمسؤولين لا طيب نعم كقصتي الذي المس صلاته خلدون رافع لما دخل المسجد صلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله فقل له رسول الله صلى كأنك لم تص كأنك لم تصل ثم رجع وصلى وجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال له رسول الله صلى كأنك لم تصلي في المرة الثالثة فعل ثم قال يا رسول الله لا أحسن غيرها أول شيء علمه الرسول ماذا علمه <تصفيق> طهار لماذا علمه الطهار وهو ما أخطأ في الطهار النبي لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم زاد وحكما زائدا قال هذا الرجل يصلي مع الجماعه وينظر إلى صلاته ويشاهد دائما صلاته ويقول أصلا في الغالب أن الوضوء يقع في أماكن خاصة في المراحيل والكنف إذن فمن باب اولى وأحرى ما دامت يخطئ في صلاة تؤدى جماعة وعلانية يعني خمس مرات ينظر إلى الناس فمن باب الاولى وأحرى وخلق يعني يخطئ في ماذا في الطهر فعندما النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيش جواب الحكيم يسمى جواب الحكيم كذلك المرأة التي كانت تطف ورفعت ولدها فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج فقال ولك أجر هي لا تسأل ألها أجر أم لا إنما تسأل ألا أعدل فقال ولك أجرون ولك أزر طيب مسألة الولد الاجر لمن يكتب له أم لوالدي هذا كلام آخر إن هناك من قال يكتب له هناك من قال يكتب لوالدي هناك من قال يكتب لأمه وحده والمالك يقال لا وثواب الصدي يكتب له على الأصح فاكتبنا نقراه قالوا ما احتوى لن يكون مميز المساله أخرى لا تهمنا كذلك ولا أن الحديث المعروف وله طرق كثيرة هناك من برسالة حديث العاركي وقال هذا وصف له أو عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد أو عبيد على خلاف يعني في اسمه فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أثنى توضأ من ماء البحر فلو قال لو النبي يصص النعم لكان ماذا كان الوضوء من ماء البحث في حاله الضروره فقط لان السؤال ماذا اف هل اتوضا لحاله ضروره وقال له لو قال له نعم لكان يجوز الوضوء دون الوصف ولكن النبي عليه الصلاه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هو الطهور ماء ذكر له الحكم ماذا ليقرن الحكم بعلته هذا معروف عند الاصوليين ثم لاحظ الحل ميتته لم يسأل عن أميتة البحر الحل وهذا لا يشك فيها أحد ولكن قال العلماء نعم يشك فيها لماذا؟ لأنه شك في كون البحر أي منه وهو بلايين القلل وإذا بلغ الماء قلتين لم يحل الخبث وهو يشك أنا توضأ به أم لا نتوضأ فمن باب أولى وأحرى يشك في ميتة البحر لأن عنده العموم حرمت عليكم الميتة وأنتم تعلمون قصه المجاهدين عندما قالوا عمبر صحيح عمبر فقالوا هو ميتا ميته ثم قالوا بعد ذلك نحن جيش رسول الله وفي طبعا في ضرورة وأكلوا منهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم اتوا به إلى الانقصة المعروفة المهم الشائد زادوا حكما زائد كذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الكبر وانه لا يضل الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه ولا عذاب اليه فقال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهذا من كبر لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل واعطاه صفه لم يسال عليها زاده صفه وهكذا امثله كثيره انا كنت تتبعت هذه الاحاديث وهي بالعشرات بالعشرات فيقول العلماء هذا نهج كتاب الله وسنه رسوله ولذلك ربنا عز وجل لما سال موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها ثم زال واوش بها على غنم ولي فيها ماارب ومنافع معارب اخرى القذافي قذفه الله بغدته وقذفه الله في جهنم ماذا قال قال موسى كان في قله حياه قال انظر الله عز وجل يساله بدل ما يقول عصاي ويسكت لكنه كان ثقيلا كان ثقيلا وصار يثرثر وكان يفسر القران حتى اننا كنا سمينا تفسيره ايسر تفسير لسيد الحمير المهم الشاهد انه قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا أو عليها واشبها أو على غنمي ولي فيها مارب اخرى وبعض النحويين يسمي مثل هذا استطراد وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة تقييم. نحن ذكرنا هذا لماذا؟ لنبين لكم على أننا ذكرنا قادو والمصنف أطلق ذكرنا لكم قادو لسمية لماذا؟ من باب التبرع. وإلا فما المراد بقول المصنف والفعل يعرف بقد ما المراد بها؟ قد الحرفية, قد الحرفية. أحسنت وقد الحرفية طبعا انواع وقد عندما اطلقها المصنف تكلم عليه العلماء من حيث النوع كونها اسميه او حرفيه لان قد الاسميه انوه كذلك قد الحرفيه انوه قد الحرفيه انوه وانما المراد بقد التي ذكرها المصنف ما هي قد الحرفيه لماذا لانها هي التي تكون علامه لماذا بالفعل وهذا معلوم عند علماء النحو ان قد معلوم عندهم قاعده ان قد إذا أطلقت في علامات الفعل لا تنصرف إلا إلى قد الحرفية إلى قد الحرفية أنها هي التي تختص بالفعل هي التي تختص بالفعل أما معناها فسيأتي إن شاء الله إما للتحقيق إما للتقريب هي تأتي على أوجه كثيرة ونذكر بعض المعاني استسمحكم أن نذكر بعض معانيها ونرجع بعضها إلى المرحلة ماذا؟ إلى المرحلة الثانية إلى المرحلة الثانية على كل قبل أن نذكر معاني قد أنا أقول لكم المطلوب منكم الان ما هو؟ المطلوب منكم الآن ونحن نقرأ علامات الفئر ما هو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم أن تفهموا ان قد تأتي بمعنى الحرف تأتي وهي حرفيه وهذا إيش؟ مش بمعن الحرف تأتي حرفيا وهذا هذا هو الاصل عند الاطلاق. خذوا هذا قد عند الاطلاق الاصل فيها أن تكون حرفيا فنقول لها قد الحافية وعند التقييد أو عند دخولي على الاسم فهي اسميه وعندما تكون اسميه فهي أنواع كما سياتي إن شاء الله تكون للتكثير أو للتقليل كما سنبين لكم أنا سنزيد جرعة إن شاء الله التطعيم لما ذكرنا حول قدر الإسمية وقدر الحرفية وقدر الحرفية لها معاني كثيرة كما قلنا ستأتي إن شاء الله تأتي للتوقع تأتي للتقريب تأتي للتحقيق تأتي للتكثير ها تأتي للتحقيق طيب قدر إسمية قدر إسمية يتكلموا عليها العلماء ويتكلموا على أوجهها. قد الإسمية هل لها وجه واحد أم لها أوجه؟ قد الحرفية قلنا سياتي ان شاء الله لها أوجه، لكن قد الإسمية كم لها من وجه؟ ذكر العلماء قالوا بأن قد الإسمية هي نفسها تأتي على أوجه والمشهور منها وجهان. قد الإسمية هي نفسها تأتي على أوجه. والمشهور منها وجهان. الوجه الأول تأتي قد بمعنى اسم. تأتي بمعنى مرادف لماذا مرادف لحسب لحسب ركز على هذا تأتي مرادف لماذا للحسب وهي تستعمل إما مبنية لاحظتم تستعمل إما مبنية وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. الغالب في قد اسمه ماذا؟ البناء. لماذا قلنا الغالب بناء؟ لأنها أشبهت الحرف في المعنى. أشبهت الحرف في المعنى. في الوضع. في الوضع. في في الوضع في الوضع. فقد أشبهت الحرف في ماذا؟ في الوضع أحسن في مستفيد معنا. فقد اشبه في ماذا في الوضع في الوضع يعني لفظها يشابه لفظه حرفيا كما اشبهت كثير من الحروف في وضعها اشبهت كثير من الحروف الموضوعه على حرفين فلذلك استحقت ان تكون مبنيه وعندنا قاعده يقولون من اشبه الشيء يعطى حكمه من اشبه الشيء يعطى حكمه كما يقولون من جاور الشيء يعطاه حكمه وقالوا أيضاً من أشبه الشيء يعطاه حكمه فلذلك هي الحرف لأصر فيه ماذا؟ البينات. الأصل أنه, انه يستحق البناء ولذلك قال ابن وكل حرف مستحق للبناء وإن كان ليس كل من استحق شيء الوطن وكل حرف مستحق للبناء فإذاً هي بنيئة الأصل هذا هو الاصل غالب لكونها أشبهت ماذا؟ أشبهت الحرفه في الوضع، أشبهت قد الحرفية في لفظها هي موضوع على حرف. كما أشبهت كثير من ماذا؟ من الحروف. ولهذا إذا قيل لكم قادو قادو قادو زيدين درهم هنا اسمية أم حرفية؟ تقول اسمية لكونها ويقال لك هنا لماذا بنيت وهي لا قد زيديم قد زيد قد زيد لماذا بنيت وهي ليست حرف ماذا تقول معنى الاصل في الاسماء هي اسميه الاصل اسم ماذا ان تكون معربه القاعده السابقه لكم قلنا الاصل في الاسماء ماذا الاعراب الاصل في الحروف ماذا البناء الاصل في الافعال ماذا البناء ما عاد الفعل مضارع في بعض الصوره وأعرب المضارع العالية من نوني توكيدين مباشر ومن نوني اناث كيار وعنا من ما حدتم؟ طيب اذا الاصل هي البناء الاصل في الحروف البناء الأصف الأفعال البناء اللامستوثنية طيب إلا بعض الصور والاصل الأسمى ما هو؟ الإعراء. لماذا كان الأصفل الإعراب؟ لأنه تعتريه الأوجود الثلاثة من الإعراب كما هو معلوم هذا إن شاء الله في المرحلة الثانية ولذلك قلنا ذكرنا لكم أبياتا هل تذكرونها؟ تذكرون أبياتا؟ الجواب نعم؟ قلنا إيش؟ قلنا أبيات ذكرنا لكم والإسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلترع فإذا قلنا قد زيد قد زيدا او قد زيدا او قد زيدا درهم او قد زيد او قد زيد درهم ماذا نقول في قد مبنيه طيب اذا كان بنيا كم سؤال مسال اذا جاء الاسم مبنين كم سؤال مسال سؤال واحد ما هو لماذا بنيا ولم يعرب لا نقول لماذا بنيا على لان الاصل مبني ان يسكن الأصل مبني أن يسكن لكن نسال لماذا خرج على اصله اصله ان يكون معرب فلذلك نسال كم سؤال نسال سؤال واحد لماذا بني ولم يعرب مع ان الاصل فيه الاعراب اما اذا جاء الفعل مبنيا على السكون هل نسال ام لا نسال والحرف جاء من على السكون نسال ولا لا كم سؤال نسال الفعل او الحرف بني على السكون بني على السكون كم سؤال لا نسال لماذا لان من جاء على اصله فلا سؤال عليه قاعده ان من جاء على اصله فلا سؤال عليه اما من خرج على اصله فننظر طاره يكون سؤال واحد كما هنا في الاسم لماذا بني والمعرب مع ان الاصل فيه ولذلك ماذا قلنا والاسم ان على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى والفعل والحرف اذا ما بنيا على السكون لا سؤال اتي وان على حركه كضرب فيه سؤالا وقيت الغضب اسئله ثلاثه في الحركه كاين أمس حيث لهذا الفطره والفعل والحرف اذا ما بنيا على السكون لا سؤال اتي وان على حركه كضرب في سؤالني وقيت الغرض مثلا يقال لك لماذا بني على الفتح و على السكون هذا السؤال السؤال الثاني لماذا كانت الحركه خصوصا فتحه ولم تكن كسره ولا ضمه ها اسئله مفهومه وهذا سياتيكم ان شاء الله فلذلك انا ذكرت هذا للتنبيه على ان قد بنيت فاذا سئلت لماذا بنيت قل لشبهها بكونها اشبهات الحرفه في ماذا في الوضع. في الوضع كالشبه الوضعي كالشبه الوضعي فنقول قد هذا قد زيد درهم هذا قد زيد درهم اما بحذف هذا واما باثباتها فقد هنا بالسكر ولذلك نقول ماذا نقول نقول قدمي قدمي لماذا أتينا بالنوم عثمان لماذا أتينا بالنوم ها قدمي من يعرف منكم لماذا أتينا بالنوم قلنا قدمي هنا عندي كتاب في أربع مجلدات من يجب سؤالنا اعطيه هذا الكتاب قدمي لماذا أتينا بالنوم ما في جواب الجواب أتينا بالنون حرصا على بقاء السكون قدني أما إذا قلنا قاد زيد لكن إذا أردنا أن نبقي السكون ماذا نقول قدني قدني أتينا, أتينا بالنون حرصا على إبقاء السكون لماذا حرصنا على إبقاء السكون لماذا لانه الاصل لانه الاصل الذي يبنى عليه الحرف فلذلك حرصنا على ابقائه ولماذا ايضا الاصل الذي يبنى عليه لماذا حرصنا على ابقائه ساكنه لماذا حفاظا على ما يبنى عليه حفاظا على ما يمنع هذه قواعد هذه قواعد مهمه لا, لا واضح ان شاء الله ها لكن احفظها وسجلها نعم حفاظا على ما يبنى عليه لان والاصل في المبني ان يسكن ولذلك قالوا ماذا قدني فلننجي بها حرصا على على ماذا على ابقاء السكون لانه الاصل فيه فيما يكون مبنيا ان يبقى هكذا مبنيه فهذا الوجه الاول ان يكون تكون فيه قد كيف هي مبنية ان تكون مبنيه مبنيه على ماذا مبنيه على السكون في محل ماذا في محل رفع وهي الاعراب الذي سبق لكم قد زيدين درهم قد زيد درهم هذا متى اذا كانت مبنيه وقد تكون معربة القسم الثاني إن تكون معربة هل هذا كثير أم قليل ركز معي محمد سعيد كون قد زيد الدرام كونها مبنية قليل أم كثير هذا كثير هذا كثير لأنه من النوع الذي أشبال حرفه فهذا كثير فيه وقد تعرب طبعا أنتم تعلمون يعني كم سياتكون في المرحلة الثانية كأنما شبه عنه سلبة، فليتقي المعرب فيه ربا، كأنما شبه عندما تضاف كأنما شبه عنه سلبة، إلا أن هناك أسماء تكون ملازمة للبناء، ملازمة للبناء، لكن هنا عندما تضاف كأنما شبه عنه سلبة، فليتقي المعرّب فيه ربا وأنا. لم اشان ادخل في التفصيل في هذه المسائل حتى لا تضيع عنكم المعلومات فالشاهد عندنا ماذا قلنا قد هنا ان تكون مبنيه في القسم الاول وهذا قليل ولا كثير هذا كثير لماذا قلنا هذا كثير لانه اشبه الحرف في الوضع ومن اشبه الشيء يعطى حكمه القسم الثاني تكون معربا فاذا كانت مبنيه كثيرا ماذا تكون في ماذا في المعربة كيف تكون؟ قليلة. قليله عكس كونها مبنية عكس كونها مبنية كونها مبنية هذا كثير واعطيني مثال تأخذ نفس المثال المثال الأول الذي أتينا به هو نفسه إلا انك أتينا في المثال الأول بدار ساكنه وهذا في المثال الثاني ما لا تأتي؟ بها مضمومه فنقول قادو زيد درهم. قادو زيد درهم. قادو زيد درهم. زيد درهم. هذا بالرفع. هذا بالرفع. طبعا قادو مضاف زيد مضاف اليه درهم هذا الخبر. هذا معروف. الاعراب الذي سبقناكم. قادو زيد درهم. كما تقولو حسبه درهم. كأنك قلت حسبه درهم بالرفع. قلت عرف ولكن هل يمكن ان نقول قدي بدون ن نلقا هل يمكن ان لا يمكن الجواب نعم قدي درهم قدي درهم لماذا ايضا هذا ما فيها كتابه قدي درهم لماذا قلنا قدي درهم ها يعني بينا لكم <تصفيق> لماذا أتينا بالنون فالآن إذا قلنا قدي درامون يعني قلنا قدي بغير النون هذا عندما نريد أن, أن تكون هناك أيضا محافظة على السكون نأتي بالنون لكن عندما نريد العكس نأتي بماذا بالياء فقط نأتي بالياء فقط كأنك قلت قدي درامو حسبي قدي درامو حسبي درهم حسبي درهم هنا تكون قد أو قد ماذا تكون اسم ماذا اسم فعلية, اسم فعلية وهذا اسم فعل مرادف لماذا مرادف ليكفي مرادف ليكفي طيب هل هذه لها دخل معنا أم لا دخل لها مع؟ الجواب لا دخل لها معناونا وإنما المراد قد الحرفية. هناك كلام طويل في قد الإسمية مرجئه كما قلنا في المرحلة المرحلة الثانية. إذا لعلكم أخذوا إطلالة على قد الإسمية متى تكون مبنية وما تتكون معرّبة؟ فهي تكون مبنية وهذا هو الكثير فيها وتكون معرّبة. وهذا هو القليل فيها وتكون منية لكونها أشبهات ماذا؟ أشبهات الحرفة في الوضع وقد في رفضها الحرفية وأشبهات باقي الحرفة وتكون معربة كأن لإضافتها كأنما الشبه عنها سلية طيب الآن قد الحرفية المراد بقول المصنف قد الحرفية ولا لماذا قلنا إن مراد المصنف قد الحرفية لأن الحرفية هي التي تكون مختصة بالفعل. لأن الحرفية هي التي تكون مختصة بالفعل. مختصة بالفعل. طيب هناك سؤال مهم جدا وهذا هو الذي ينبغي أن يضبطه الطالب والطالبة. ماذا يشترط في في الفعل؟ ماذا يشترط في الذي تدخل عليه؟ قد حرفية. يقل حفية كما تدخل على المضارع تدخل على الله وهذا شاء الله ماذا يشترط في الفعل الذي تدخل عليه قبل حفية الجواب يشترط فيها شروط يكون غير المتصرفين فلا تدخلوا عليه هل ممكن أن تقول قد نعم قد نعم عفوهم. قد نعم قد بئس قد ليس ها؟ قد ليت لا إذا لماذا اشترط أن يكون الفعل متصرفا صرف لي ليس ليس يليس ليسا زي يمكن أبدا صرف لي نعمة لا يمكن أبدا صرف لي بئسة قد غلط من قلب أن نعمة ياتي من المضالع لا يمكن هذه أفعال غير متصرفه صرف لي عسى عسى يعيسوا من الإبل لا لا يمكن إلا إذا كانت من عائلة الإبل هذا شيء آخر لا مستحيل أن تتصرف لهذه لا يمكن أن تدخل عليها قد عسى قد عسى ممكن لا يمكن إذن فيشترط أن تكون أن تكون قد تدخل على ماذا على الفعل المتصرف والفعل هذا هل يكون خبري أم طلبية يكون خبري خبري طيب قم قد قم يمكن, يمكن. إذا هي أن يكون الفعل متصرفا وأن يكون الفعل أن يكون ماذا خبريا طيب هل يكون منفيا أن يكون مثبتا مثلا قد ما يعلم قد ما سمع ينبغي ان يكون مثبتا لا منفيا ينبغي ان يكون مثبتا لا منفيا هذا الشرط كما كم شرط ذكرنا الآن؟ ان يكون متصرفا ان يكون خبريا ان يكون مثبتا ان يكون مجردا للناصب والجازي لن يضرب قد لن يضرب. لم يضرب قد لم يضرب لا يمكن هل يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن أبدا هذه شروط أربعة وزاد بعضهم شرط خامس ان يكون حرف تنفيس أن يكون حرف تنفيس على كل المهم أهم الشروط هي هذه الأربعة التي ذكرنا لكم فإذا اجتمعت في هذه الشروط تصبح قد كالجزء وكالشيء الواحد لا يفصل بينها وبينه بشيء لا يفصل الا بالقسم لا بد منها ودائما اقول لكم الكلام اذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه توجه الاثبات عند الاصوليين مصطفى لا يمكن ان يفصل بينها وبينه بشيء الا بالقسم ايش معنى هذا يعني أجاز العلماء الفصل بماذا به بالقصر. بالقصر. اي بالقسم نعم. نعم اذا استوفى الشروط الفعل استوفى الشروط ولكن هل يمكن ان نفصل الجواب لا. الا بالقسم فماذا نقول مثلا والله والله بين لي فقد بين لي عنائي فقد بيّن لي عنائي ممكن أن تفصل وتقول فقد والله فقد والله بيّنني بيّن لي لي عنائي فهنا فصل فصل بماذا ينقسم هو والله فاصل القسم فاصل بين ماذا بين قد وفعل قد هذه معروفة فعل بين فماذا تقول فقد والله بين لي عنائي هذا إذن واضح طيب الآن ندخل في الموضوع بالذات كم لقد من معنى هذا هو الذي ينفغي أن يضبط قد الحرفية طبعا لا اتكلم عن قد الإسمية قد الحرفية قد الحرفية لأن أنا كنت أحبت أن أذكر علامات وأثير كما يفعل الكثير لكن قيل لي ضروري أن تذكر مثل هذه القواعد لأنها مهمة وإذا ارتع الإخوة النغ لا بأس كم لقد من معنى طبعا عندما أقول قد خلاص قد لها الاسمية ماتت الآن قد الحرفية كم لها من معنى هي لها معاني كثيرة ولكن ذكر لها العلماء معاني خمسة مشهورة معاني خمسة مشهورة يعني هذه المعاني أنا تذكرت بيت جمعت في هذه المعاني لكن نسيته حاولت أن أتذكره على كل ممكن أن ننظمه الآن لاحظوا معي كم من معنى لها كثيرة لكن المشتهر منها المستعمل خمسة التوقع هذا المعنى الأول التوقع والتقريب والتكثير والتقليل والتحقيق احفظوا هذه المحل توقع وتقريب وتكثير وتقليل وتحقيق نحط تكثير تقريب أو تكثير أو تقليل تحقيق أو توقع بديل ممكن تقول تقليل أو تكثير أو تقريب لا تقريب أو تكثير أو تقليل تحقيق أو توقع بديل ممكن للفن. طيب قلنا التوقع والتقريب والتكثير والتقليل والتحقيق كم معنى هذه عثمان خبصة. خمسة محمد سعيد هنا ذهبت كم هي خمسة ايش هي التقريب والتك... التك... التك... التوقع التقريب والتكثير التقليل التقليل نعم التاشير التحقيق, التحقيق طيب قد يقول قائل قد ركزوا مع الجيل قد يقول قائل حرف قد ياتي للتوقع اذا دخلت على المضار نقول قد يقدم المسافر اليوم قد ينصلح أمر فلان قد يقول هذا لا إشكال فيه قد يقول, قد يقول قائل إن قد كونها تأتي للتوقع إذا دخلت عن المضارع وذكرنا المثال يقول هذا لا إشكال فيه متى؟ متى تكون ولماذا؟ للتوقع اذا كنت تتوقع قدوم مسافر لاحظت إيش اسمك انت ياسر ها؟ ياسر ياسر, ها. ياسر. لا اعرف نسيت قد ماذا قد يقدم المسافر ومتى؟ متى تكون للتوقع طبعا اذا دخلت على المضارع وكنت تتوقع قدوم المسافر تكون للتوقع بشرطين ركز معي الجديد الشرط الأول إذا دخلت على المضارع والشرط الثاني إذا كنت تتوقع قدوم المسافر هل فيها إشكال أم لا إشكال؟ لا إشكال إنما الإشكال مع الماضي وافهمها هذا لا إشكال لكن مع الماضي فيه شيء ولذلك انكره كثير من النحاس واثبته بعضهم قالوا ماذا تتوقع انت تتوقع قدوم مسافر والماضي وقع ماذا تتوقع فهمت مثلا عندما تقول قد يقدم المسافر القدوم حاصل ولا غير حاصل غير حاصل يعني تتوقعه لكن إذا كان الماضي الفعل حاصل غير حاصل حاصل إذا ماذا تتوقع؟ فهمتوا كيف؟ فقالوا إذا الإشكال ليس في الماضي إنما الإشكال في ماذا سر؟ ها؟ في الماضي. في الماضي, في الماضي الإشكال في الماضي. إذا شنو شنو قال العلماء ماذا قال العلماء وما قولان القول باثباته والقول بنفيه والذين ثا ما حجته يا مشايخ ما حجته لأن, لأن الحدث قد وقع أي نعم إذن كيف تتوقع شيئا قد قد ماذا وقع, وقع. كيف تتوقع شيئا قد وقع ما حق طيب ولا سؤال ها الذي يثبته الذي ينفيه واضح يعني جوابه لكن الذي يثبته ماذا قال نقول قد ركب الامير لا لاحظتم قد ركب الامير وهذا لمن وهذا لكل من ينتظر ركوب الامير قد انتصر قد انتصر للمضارع قد ركب الأمير وأيضا نقول قد قامت الصلاة هذا متى نجعلها لماذا للتوقع قد, قد قامت الصلاة هذا المؤذن عندما يقول قد قامت الصلاة لأن الجماعة ماذا ينتظرون ينتظرون الصلاة فبما أن الجماعة بكس مع فبما ان الجماعه منتظرون ذلك فتكون قد حفش حرف حرف توقع توقع حرف توقع وان كان الذي ينكر قال لا, لا. وحرف تقريب حرف تقريب قامت للتقريب وهذا اثبته كثير من السيات ان شاء الله وانكره بعضهم بعضهم انكر هذا قالوا ماذا قالوا كونها للتوقع لأ ركزوا هذا هذا الذي ينبغي أن تفهمه كون هذا التوقع مع الماضي بعيد لماذا بعيد لماذا بعيد لأن, لأن التوقع لأن التوقع انتظار للوقوع انتظار للوقوع التوقع ما هو انتظار للوقوع والماضي قد وقع فماذا عسنا ننتظر مما هو واقع سلفا ماذا نقول نقول هذا ماذا نقول فيها؟ هذا؟ يقول سبق أن وقع فلذلك أنكروا هذا النوع لهذا السبب أنكروا هذا النوع ماذا نقول في هذا النوع نحن؟ نقول الصحيح الصحيح على حسب المعنى فإذا كنا ننتظر قدومه فيكون للتوقع كذلك حتى ولو دخل على الماضي حتى ولو دخل على الماضي لأن الماضي يصبح كأنه ماذا؟ كأنه مضارع كأنه مضارع على حد قوله هذا من أسال البلاء على حد قوله تعالى أتى أمر الله وأمر الله لم يأتي وعلى حد قوله تعالى أيضاً ماذا قال؟ اقتربت الساعة وانشق القبر اقتربت الساعة, الساعة وننفقها في السور لم ينفخ في السور ي... إذن هذا ينزل منزلة ماذا؟ المضارع المضارع لذلك نقول الصحيح هو ذلك على حسب المعنى فإذا كنا ننتظر قدومه فيكون جائز كذلك التوقع، وإذا كنا لا ننتظر ولا نتوقع قدومه فلا فإذا قلت فإذا قد ركب الأمير إذن هناك من يتوقعش وينتظر قدوم الأمير قد ركب الأمير شرط والحالة هذه ونحن ننتظر إيش ركوب الأمير وقدوم الأمير ونحن ننتظر قدوم الأمير فهنا يكون للتوقع أم لا يكون الجواب يكون الجواب يكون حتى ولو كان ماضيا وإلا فلا بد من هذا إذن فاهمنا هذا مصطفى فاهمنا هذا للتوقع هذا للتوقع اذا كان الماضي الذي لا ننتظر توقعه وقدومه فلا تكون للتوقع اما اذا كنا ننتظر فيمكن ان تكون للتوقع فماذا هذا نعم فهم طيب ها واضح واضح طيب هذا النوع كم نوع ذكرنا النوع الأول النوع الاول النوع الثاني التقريب التقريب ما معنى التقريب ماذا نعني بقدر التقريب؟ ماذا يعني التقريب, الحدث. ها؟ التقريب الماضي من الحاضر يفهموا جيدا تقريب الماضي من الحاضر هذه قواعد سجلوها وافهموها يعني انا لا احب ولا اريد منكم ولا اريدكم ان تقرأوا النحو مجردا يعني اقراوا معاني النحو حتى لا الإنسان لحانا أو لحنا لاحظ حتى المعاني ممكن هذه المعاني تستعملها في الكتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا تقريبا الماضي من الحال فإذا قلت مثلا قام عثمان قام عثمان ونجح عثمان ونجح عثمان فهنا احتمال فهنا احتمال اي احتمال يحتمل ان يكون هذا الماضي قريبا ويحتمل ان يكون بعيدا في المثال فيه احتمال وبما ان فيه احتمالا فاذا قام يحتمل ان يكون نجح الان ويحتمل يعني ان يكون في الماضي م? ان يكون في الماضي فهذا بعيد ولا بعيد اذن فيه اقل شيء لا نقول لا بعيد ولا قريب نقول ايش فيه احتمال او نقول لان فيه احتمال لان فيه احتمال طيب قل... لعلكم ما فهمتم كلمه لان فيه احتمال يعني ماذا يعني بقولنا لان فيه احتمال يحتمل ان يكون قريبا ولا يحتمل أن يكون بعيد.. يحتمل أن يكون قريباً، ولا يحتمل أن يكون بعيداً. لكن عندما نقول قد قام زين، أو قد قام عثمان، أو قد نجح عثمان، حين عندما أنا ذاك يأخذ الخصوصية ولا لا يأخذ الخصوصية؟ أنا ذاك يكون قد أخذ الخصوصيه أي خصوصيه التقريب, التقريب. أنا ذاك اختص بالقرب. أنا ذاك اختص بالقرب. فمعظمًا اختص بالقرب. وهذا ينطبق حتى على قول المقيم الصلاه قد قامت الصلاه قد قامت الصرا. معنى قد قامت؟ قوم قرب الصلاه ولذلك حتى إن بعض العلماء قالوا إذا كانت الصلاة قام فبعضهم قال إذا كان يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بعضهم قال هنا يقف إذا كان جالس وبعضهم قال حتى يقول قد قامت الصلاة أي قد قاربت قد قارب تكون وقد لماذا؟ لتقريب ل... وتكون أيضا للتوقع لمن ينتظر إقامة الصلاة إذا كان هناك من ينتظر إقامة الصلاة وما أكثرهم الآن الواحد يأتي و... وكأنه يقول أرحنا بها أرحنا منها يعني يقول ي... هناك من يصفق كأن في المجهدي كأن في المجهدي نساء يصفق يعني يقول للمقيم أقيم الصلاة أقيم انه هنا على حسب المعنى يمكن أن تكون للتوقع ويمكن أن تكون للتقليل إذن كم معنى هذا معنى المعنى الثالث التقليل التقليل ما المراد بقولنا التقليل التقليل افهموا لي هذا بارك الله فيكم التقليل معناه تقليل وقوع الفعل هذا معنى عثمان التقليل معناه تقليل وقوع الفعل تقليل وقوع الفعل وكما يقولون بالمثال يطلح المقر تصور أن رجلا كريما أن رجلا كريم أن رجلا كريم رجل كريم تصور بين قوسين رجل كريم إذا كان هذا الرجل اذا كان هذا الرجل معروفا عليه ماذا الكره او اذا كان هذا الرجل معروفا عليه الصدق او اذا كان هذا الرجل معروفا عليه الكذب فالذي عرف بالصدق نقول قد يصدق فلان هو معروف عليه الصدق هذا للتقليل ولا للتكثير للتكثير اما اذا كان كذوبا فماذا يقول قد يصدق الكذوب قد يصدق الكذوب هذا يكون كثير ولا قليل قليل ولهذا هذا الغالب هذا التعبير جاء عنه قرعن حتى علماء أهل الحديث فيقولون يقول هذه العباره قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدق ها. وقد يكذب الصدوق وهذه قليل ولا كثير، قليل. قليل قليل أيضا قد يصدق الكذوب هذا قليل ولذلك قالوا علماء قالوا عبارة أخرى يعني في علم الحديث قالوا هذه لا. قالوا هاتان عبارتان وقالوا عبارة أخرى معروف ماذا قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا إن كنت كذوبا فكن ذكور نحن عندنا في المغرب ماذا نقول؟ الكذاب نسي وسأله نسي وسأله نسي وسأله نسي وسأله بعد ذلك اخبرك كم شيء ثم حاول نسيه أسأله اذا به يجيبك كم شيء آخر وماذا قالوا؟ إن كنت كذوبا فكن ذكورا يعني تذكر كذبتك وإلا ستفضح ها؟ طيب لماذا قلنا قد يصدق أو قد يكذب الصدق وقد يصدق الكذب لماذا قلنا هذا قريب الكذب الكاذب نقول له قد يصدق الكذب قد يصدق الكذب لماذا قلنا هذا قريب لماذا قلنا هذا قريب لأن الأصل في الكلم هذا اذا قيل لك كريم ماذا قيل فيه قليل قل لان الاصل فيه الكريم وقد يكذب الصدوق هذا ايضا قليل لماذا لان الاصل فيه الصدق وما يقال في الصادق والكاذب يقال في البخيل والكريم فاذا كان الرجل بخيلا فتقول قد يجود البخيل واذا كان كريما فتقول قد يا يدخل الكريم فتكون هنا قد لماذا للتقليل ومن من الذي يبين أنها للتقليل أو للتكثير من السياق السياق الذي يبين لك ان قد هنا للتقليل أو للتكثير ومن ثم قال العلماء هذا هو الذي ينبغي أن تفهمه أيضا ما ينبغي أن تأخذ كلام المؤلف دون أن ترجع إلى اللحاق السباق, السباق ماذا يقصد باللحاق السباق؟ الأول والآخر وإلا ظلمت الرجل مثل واحد يأتي إلى الشرط ويأخذ الكلمة واحدة قل له يا أخي راجع السباق راجع الشرط الاول وتأمل وانظر على كل كم نوع ذكرنا الان ثالث النوع الرابع التكثير النوع الرابع التكثير التكثير كيف نعرف انها اللي التكثير كيف نعرف كيف نعرف انها للتكثير نعرفها نعرف بنفس الطريقة التي عرفنا النوع الثالث انها للتقليل لاحظت السياسة النوع الثالث عرفنا انها هذه للتقليل وهذه للتكثير الكادوب إذا صدق العصف في مادة الكل والال الكريم إذا بخيل العصف في الكرم والعكس وهكذا تقول أيضا حتى في الصادق فكذلك هنا مثلا عندما تقول قد يجود قد يجود بمجرد ما تقول قد يجود ننظر فإذا كان المعني اليوم معروفا بالكرم فيل التكثيل ولا للتكثيل التكثيل لكن اذا كان معنيا بماذا بالبخل, بالبخل. فهي ايش للتقليل قد يجود البخيل قد قد جاد الكريم هذا كثير قد جاد البخيل هذا كثير وتقول ايضا قد اصاب الرميه ماذا؟ مم. الرامي المعلم وإذا كان غير معلمين وأصار فماذا نقول؟ للتقليل ولا الكريم للتقليل إنها غالبا ما يصير أي نعم غالب ما يصير ونقول رمية من غير رامي نقول رمية من غير رامي وإن كان الرامي, موجو... إن كان الرامي موجودا ولكنه غالبا ما يخطى طيب قد جاد البخير وقلنا هذا كثير هل هناك مثال في القرآن قال يا شيخ هل هناك مثال في القرآن نعم أمثلة كثيرة أذكره مثلا قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السنة أي ربما نرى ومعناه تكثير قد راينا تكثير رؤيه قد نرى أي كثيرا ما رأينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر جبريل متى يقول له تحول إلى فول فأولي وجهك فقال لقد قد نارها. تقلب وجهك في السماء معنى قد نرى أي كثيرا ما رأينا فقد هنا إيش للتكثير والسياق هو الذي يبيه قد هنا للتكثير إذن قل قلت من نوع هذا راهي. النوع الخامس قد كان لكم في رسول الله هذا للتحقيق هل تكلمنا على القسم الخامس ولا لا تكلمنا على الرابع الخامس التحقيق اذا ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم في مساله التحقيق قد ان تكون للتحقيق سؤالي هل تكون قد للتحقيق مطلقا ام فيها تفصيل انا اقول لكم دائما ها فيها تفصيل فيها تفصيل وقد سبق ان بيننا لكم ان القول بالتفصيل هو الذي اصاب المفصل القول بالتفصيل هو الذي أصاب المفصل لان الذي يفصل له زياده علم ومن له زياده علم فالحق معه لا مع غيره ها حق معه لا مع غيره طيب ما هو التفصيل ما هو التفصيل الذي ذكر في العلماء ذكر في العلماء ركزوا معي جيدا قال اذا دخلت قد على الماضي فننظر مصطفى قد اذا دخلت على الماضي فننظر فان كانت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل وكلام العرب نظما ونثرا مطلقا فهي لماذا للتحقيق حسنت للتحقيق هذا قول اول هذا اذا دخلت على المرض اما اذا دخلت على المضارع فننظر, فننظر فاذا كانت فيعفو اذا دخلت على المضارع وكانت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط فالاصل في هذا ماذا؟ التحقيق. التحقيق. الاصل لاحظ قلت الاصل لماذا قلت الاصل مشايخ؟ <تصفيق> لانها قد تكون في غير كلام الله وكلام رسوله وتفيد التحقيق ولكن قريب. لكن الماضي الاصل فيها التحقيق. الأصل فيها التحقيق. اما المضارع اذا دخلت على كلام الله وكلام رسوله فالاصل فيها ماذا؟ التحقيق. المضارع لكن في غيرهما غير كلام الله وغير كلام رسوله هنا فيها تفصيل ما هو التفصيل مشايخ ما هو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ طارة للتحقيق وطارة للتقليل طارة للتحقيق والتكثير وطارة أو ما يفهم منه التكثير طارة للتحقيق وطارة لماذا؟ للتقليل ولذلك ممكن أن نقول التحقيق مع الماضي والتقليل مع المضارع هكذا هذا على الاطلاق لكن بالتفصيل الذي ذكرنا لكم بس مشايخ شنو هو إذا دخلت على الماضي لاحظوا دخلت على الماضي والكلام الذي دخلت عليه قد كلام الله قد, قد, سامع قد سامع الله عفوا قد سمع قد سمع الله قول التي لقد سمع الله هذه قد ايش للتحقيق واذا دخلت ايضا في كلام الله كلام الله كلام الله دخلت في كلام الله كلام كلام الله كلام الله حقق الله مع مضي كلام مع المضارع المضارع اذا كانت في كلام الله وكلام رسوله فهي ايش الاصل فيها للتحقيق لكن اذا كانت في غيره الاصل فيها ماذا في غير كلام الله وكلام رسوله فهي لماذا للتقليد لو لاحظتم فهمتم لا اعيد انا لاض بعد هذا البيان من بيان وهل بعد هذا البيان من بيان اذا دخلت على الماضي وكانت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب نظما ونفرق فهي للتحقيق هذا الأصل فيها عندما نقول أصل قد تخرج على الأصل يعني قليل الأصل فيها لماذا؟ للتحقيق وإذا دخلت على المضارع فننظر إما أن يكون الكلام كلام الله وكلام رسولي فهي إيش؟ للتحقيق هذا الأصل للتحقيق وإذا كانت العصر أصل إن الأصل غالب يعني وإذا كانت في غير كلام الله وكلام رسوله فهي إيش صحيح. الأصل للتقليل معنى الأصل للتقليل يعني له غالب الغالب ولربما تأتي للتكثر <تصفيق> فهمتوا ما مصطفى <صفح> فهمت هذا <تصفيق> ولذلك قال لعل ابن معطي قال حقق بقد مع مضي احفظ هذا البيان مصطفى حقق بقد مع مضي ومع ومع حقق بقد مع مضي ومعا حقق بقد مع مضي ومعا مضارع قلل في الغالب اسمع مضارع قلل في الغالب اسمع يعني في الغالب قلل ومن غير الغالب تتقول التكثير هذا بيض فيه طس ولهذا قلت لكم, قلت, في قلت لكم ماذا قلت سابقا ارحمك الله ماذا قلت لكم قلت لانهم دائما يذكرون ماذا الأشياء، من باب ما قال الله عز وجل، إجمال والطي، طي ومن باب ما قال رسول صلى الله عليه وسلم فيه أتي جوامع الكلم ولكن هذا من باب الطيب الطي جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لاحظ يعني يذكرون بيتا ولكن في التفصيل والتفصيل هو الذي ذكرت لاحظتم؟ التفصيل واضح إذن؟ في إشكال؟؟ ما في إشكال، هذا هو التفصيل الذي ذكر العلماء وهناك قول أقوال أخرى في قد هناك أخ أقوال أخرى للقد من العلماء من قال خلاف ما ذكر من العلماء من قال خلاف ماذا من من قال خلاف ماذا, ماذا قال لاحظ قالوا إذا دخلت عن الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت عن المضارع تفيد التقليد قول هناك من قال هذا القول غير صحيح لاحظتم التفصيل سبق هناك قول اخر يقول متى دخلت على الماضي فهي للتحقيق ومتى دخلت على المضارع فهي لماذا للتقريب هذا القول صح ولا غير صحيح. صحيح هذا غير صحيح بالله بد من التفصيل الذي ذكرت لكم اذا دخلت على الماضي والمضارع فننظر اذا كانت في كلام الله او في كلام رسوله عليه وسلم في كلام العرب وغيره وكانت للماضي فهي للتحقيق هذا الأصل الاصل الغالب وما اذا كانت في غيره فهذا في كلام آخر هذا فيه كلام آخر فيه تفصل كما يقول والاسم يعرف والفعل يعرف بقد هل أقف من لأنني أحسست أن متعب والسكر منخفض فلأنا كنت قررت على أساس أن أتكلم على علامة الفعل هذا ما في في جهد هذا ما في القوة أدعو معنا فالصحة يعني على قبضة كما يقولون كما يقولون والدروس كثيرا تعال نسأل الله عز وجل يرزقنا الاخلاص وان يكثر فوائدنا وفوائدكم وأن سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهد وأن يجمع كلمتهم على الهدى، وأن يوحدهم على الحق، وأن يوحدهم على الحق وأن يوحدهم على الحق وان يجعل منادقهم تحول افواهها الى الزنادقه والكفره الى النصيري وإلى الشبيحه وإلى الروافه وان يبصرهم بعيوبه نحن مسلمون لا كما يقول البعض على ان انتم لستم في في المعمعه فلا يجوز لكم ان تفتوا هذا هذا كلام هذا هذا كلام ابليس تنسى من الشيخ حسن ولكن هذه المقولة لها معناها وإلا فالإمام أحمد أفتاوى أصر في الجهاد والمي يكون في الجهاد سعيد بن كذلك أصر غيره بن سير أصر يحيى بن معين أصر إمام ملك أصر وما جاهد هل معنى هذا؟ ويقول لا يفتي قائد المجاهد ولذلك أصبحت فوضى وغالب ما تجد المجاهدين قبل ما يكون معهم علماء أولا ثم إنهم قصبوا كل العلماء قصبوا كل العلماء وللأسف بعض الفصائر يعني معهم الغولات يعني بعض طلبة العلم يعني تدأوا العلم على يعني لهم ثلاث سنوات بعد الثورة تونس وأصبح يكفر الناس بالجملة ثم بعد ذلك ذهب وأصبح من شعيي بعض الفصائر ماذا تتوقع من هذا هل تتوقعون من هذا أن يتورع في الدماء وثم أنتم سمعتم أنه عندما يسأل يقول نحن اجتهدنا سبحان الله تجتهد يعني دم الحال تجتهد أنا دم الحال هذا دم مسلم الدم معصوم كيف تجتهد في الدماء اجتهد في شيء آخر أما أن تجتهد في الدماء وأن تزهق الأرواح يقول لك لا نحن اجتهدنا وكل مرة يقول اجتهدنا سبحان الله وهذا يذكرني باحدهم كان معنا وكان يفعل مصائب طامه عندما اوبخه يقول اجتهدت ايش هذا الاجتهاد متى قرات وتخرجت واصبحت اماما مجتهدا تجتهد في الدماء وتجتهد في مسائل العقيده ولو سئلت في الحيض والنفاس ولو سئلت في الاستنجاء ولو سئلت في طهارة الخبث لما اجلت لكن في التكفير واعوذ بالله فلذلك صلى الله عليه وسلم والعافيه والله ان قلوبنا تتمزق ونحن نسمع انهم قتلوا في اليوم الواحد مئة مسلم اجتهدنا قتلوا عشرين اجتهدنا قتلوا كذا اجتهدنا إيش هذا الاجتهاد هذا جهاد ثم بعد ذلك هناك من يفتلهم فرض عين والمندسون كثر والمنافقون كثر واموال تترا دولار كثر والغرب تدخل والكل تدخل والصهاينة عندهم يد هناك وطبعا أصلاً هم الرافضة جاءوا بإعازم الصهاينة والغرب والمسألة معروفة وإن ضحكوا على القرن فاقل شيء اقل شيء المطلوب منكم دع اقل شيء انت دعولي إخوالكم أن ينصرهم الله وأن يوحد كلمتهم وأن يجمعهم, وأن يجمعهم على الهدى وأن يجمعهم على الهدى وأن لا يكون هناك يقول لا أنت لا تعلم ماذا ماذا هناك فنحن نعلم ولربما نحن أدراء بواقعهم منهم لأننا, لأننا تصلنا أخبارهم وتصلنا عجرهم وبجرهم إنما نسكت في بعض الأحيان لمصلحة أن لا نمزق الصف أكثر مما هو منزق وأن لا نفرح الأعداء وأن لا نفرح العلمانيين ويعلم الله أننا نعلم أشياء كثيرة لكن للاسف فإلى الله المشتكى والله تعالى اعلم واحكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته